أعوذ بالله ا ل من ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ت ن ز ل الكتاب م ن ا ل ل العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك ل ه إنا ا ك ت ا ب ب ا ل ح ق فاعبد الله مخلصا له ل د ي ن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 خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري ل أ أ ج ل ل مسمى ا هو العزيز الغفار كل ي ج ر ي ل أ ج ل مسمى أ ل ا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس و ا ح د ة خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من ا ل أ ن ع ا م ث م ا ن ي ة أ ز و ا ج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك لا إ ل ه الا هو فانا كصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم و إ ن تشكروا يرضه لكم ولا تزر و ا ز ر ة م وزر أ خ ر ى ثم إ ل ى ربكم مرجعكم فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون إ ن ه عليم بذات الصدور و إ ذ ا مس ا ل إ ن س ا ن ض ر دعا ربه منيبا إ ل ي ه ثم إ ذ ا خوله ن ع م ة منهن سيما كان يدعو إ ل ي ه من قبل وجعل لله أ ن د ا د ا ليضل عن سبيله قل تمتع بكبرك قليلا قل تمتع بكبرك قليلا انك من أ ص ح ا ب النار امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر ا ل آ خ ر ة ه ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إ ن م ا يتذكرون ا ل أ ل ب ا ب قل ياعبادي الذين آ م ن و ا اتقوا ربكم للذين أ ح س ن و ا في هذه الدنيا ح س ن ة و أ ر ض الله و ا س ع ة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 قل الله أ ع ب د مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه, ما شئتم من دونه قل إ ن الخاسرين الذين خسروا أ ن ف س ه م واهليهم يوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون, يا عبادي فاتقون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 فوقها غرف لهم غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة تجري من تحتها الانهار وعد الله, وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 تقشعر من وجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إ ل ى ذكر الله ذلك, هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا ومن يضلل الله فما له منهاد افمن يتقي بمجيئه العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون إ ن ك م ي ت و إ ن ه م ميتون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 أ و أ ر ا د ن ي برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي, الله قل, حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إ ن ي عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إ ن ا انزل عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل ف إ ن م ا يضل عليها فمن اهتدى فلنفسه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 قل لله ا ل ش ف ا ع ة جميعا له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ثم اليه ترجعون واذا ذكر الله وحده ا ش م ع أ ز ت قلوب الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة و إ ذ ا ذكر الذين من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 إ ن في, في ذلك لايات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله, لا تقنطوا من رحمة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا انه ل ل ل ه يغفر ا ذ و ب جميعا إ هو الغفور الرحيم وانيبوا إ ل ى ربكم وأسلموا له, واسلموا له من قبل أ ن ي أ ت ي ك م العذاب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 أ ل ي س في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا, الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 فاعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت َ ليحبطن عبدك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا ق ب ر ت ه يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مطويات بيمينه سبحان سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا من شاء الله ثم نبخ فيه أ خ ر ى ثم نبخ فيه اخرى فاذا هم قيام, قيام ينظرون ونبخ بالصور فصعق َََِ من َْ في ِ السماوات َََِّ ومن ََْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ الا َّ من َ شاء ََ الله َّ ثم َُّ نبخ َُ فيه ِِ أ ُ خ ْ ر َ ى ف َ إ ِ ذ َ ا هم ُْ قيام َِ ينظرون ََُْ و َ أ َ ش ْ ر َ ق َ ت ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ُ بنور ُِِ ربها ََِّ ووضع ََ الكتاب َِْ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 وسيق الذين كفروا إ ل ى جهنم زمراء حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وسيق الذين كفروا إ ل ى جهنم ز م ر ا حتى إ ذ ا جاءوها فتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها أ ل م ي أ ت ك م رسل منكم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 ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أ ب و ا ب ج ه ن م خالدين فيها خالدين ف ي ه ا ف ب ع س مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى ا ل ج ن ة زمراء حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد, لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و أ و ر ث ن ا ا ل أ ر ض نتبوغ من ا ل ج ن ة حيث نشاء ف ن ع م أ ج د العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق